I feel it's حين كان البحر مزادا كبما ترى حين مصدى البحر مصدى البحر قبل أن ما ترسل <تصفيق> لبس جنب حرق لأن تنفدت لما ترسل I say, "I am listening It's without a at home. La wow. don عنده من قبل وَأَنْتَ مَرَأَتُهَا وَرَأَى وَقَدْ بَلَغَ الْكِبَرَ مَا يَسْوِي وَقَامَ تَجَاوَزَ ذُو I okay. What does that